النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك ستة عناصر وإصابة آخرين بصد هجوم للجيش الصيري على قرية سبايخان جنوب شرق الميادين. هلاك عشرة عناصر من الجيش الرافضي بمواجهات مع جنود الخلافة في ولاية ديالى. البداية من ولاية الخير وبفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة من صد هجوم للجيش الصيري. على قرية صبيخان حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو خليل السامرائي تقبله الله بعجلته المفخخة ليتوسط تجمعا للمرتدين ويفجر عربته وسطهم في حين تمكن جنود الخلافة من إحراق دبابة واغتنام أخرى بالإضافة إلى سيارة الربعية الدفع محملة بمدفع الرشاش وقتل ستة عناصر وإصابة آخرين ولله الحمد والمنة وفي ولاية ديالى. تمكن جنود الخلافة من قتل ستة عناصر من الجيش الرافضي بتفجير عبوة ناسفة على دورية الراجلة في مدينة الوقف كما هلك أربعة عناصر وأصيب أربعة آخرون في منطقة المشاهدة قرب مدينة الطارمية فيما تم يعطاب عربة همر للجيش الرافضي إثر استهدافها بقنبلة في المنطقة ذاتها وعلى طريق بغداد سامراء تم تدمير آلية عسكرية رباعية الدفع للجيش الرافضي وهلاك من فيها بتفجير عبوة ناسفة كما تم تفجير بيت أحد أعضاء مجلس ديالى ومقتل من فيه في مدينة شهربان وتفجير بيت أحد عناصر الجيش الرافضي برتبة عقيد الركن في مندلي ولله الحمد أما في ولاية سيناء فقد هلك وأصيب عدة عناصر من الجيش المصري المرتد جراء استهدافهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية والعبوات الناسفة أثناء قيامهم بتجريف ممتلكات المسلمين قرب الحدود المصطنعة مع غزة ولله الحمد وفي ولاية كركوك، اتل عنصران من الجيش الرافضي وأصيب آخرون بتفجير عبوة ناسفة على آلية كانت تقلهم في منطقة الرياض جنوب غرب مدينة كركوك ولله الحمد أما في ولاية الفلوجة فقد تمت مداهمة منزل قيادي في الحشد الرافضي وتصفيته في منطقة الرعود شمال شرق مدينة الفلوجة ولله الحمد أخيرا إلى ولاية خراسان حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش الأفغاني المرتد خلال مواجهات في قرية باكدرة بمديرية آشين بنانجرهار كما قتل عنصر وأصيب خمسة آخرون من الميليشيات الموالية لحكومة الأفغانية المرتدة خلال مواجهات في قريتي شولاتا وكاريزو بمديرية جبرهار ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. هلاك ستة عناصر وإصابة آخرين بصد هجوم للجيش النصيري على قرية صبيخان جنوب شرق الميادين هلاك عشرة عناصر من الجيش الرافضي بمواجهات مع جنود الخلافة في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منا كبر القوم وساروا في خطاهم في سبيل الله قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو إلى الهيجاء خاره يا منا إما يا منا كبر القوم وساروا في خطاهم.